وما يذكر الا اولو الالباب صدق الله العظيم الجامع لاحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين سمير البنا، جمال حماد محمد موافي واحمد مشعل الجامع لاحكام القران الاعداد الاذاعي مامون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح لفظ يتسنه في قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه من الآية التاسعة والخمسين بعد المئتين من سورة البقرة نعم يا ولدي فماذا قال الإمام في ذلك قال الإمام إن يتسنه من السنة أي لم تغيره السنون ثم أورد قول الجوهري ويقال سنون والسنة واحدة السنين وأصلها سنهة مثل الجبهة لأنه من سنهة النخلة وتسنهت إذا أتت عليها السنون ونخلة سناء أي تحمل سنة ولا تحمل أخرى وسنهاء أيضا فتح الله عليك يا ولدي الآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا القرطبي. سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله الحمد لله نبيه. الله الله. ويقال أيضا يا إخواني أصنعت عند بني فلان، أقمت عندهم، وتسنيت أيضا، واستأجرتهم مساناتا ومسانهة أيضا، وفي التصغير سنية وسنيها. قال المهدوي ويجوز ان يكون اصله من سانيته مساناه اي عاملته سنه بعد سنه وقيل هو من اسن الماء اذا تغير وكان يجب ان يكون على هذا يتاسن قال ابو عمرو الشيباني هو من قوله تعالى حما مسنون فالمعنى لم يتغير قال الزجاج ليس كذلك لأن قوله مسنون ليس معناه متغير وإنما معناه مصبوب على سنة الأرض قال مجاهد لم يتسن لم ينتم وقال النحاس أصح ما قيل فيه أنه من السنة أي لم تغيره السنون ويحتمل أن يكون من السنة وهي الجد ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف يقال منه أسنف القوم أي أجدبوا فيكون المعنى لم يغير طعامك القحوط والجدوب أو لم تغيره السنون والأعوام أي هو باق على طراوته وغبارته وننتقل إلى قوله تعالى وانظر إلى حمارك قال وهب بن منبه وغيره وانظر إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءا جزءا ويروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاما ملتئمة ثم كساه لحمة حتى كمل حمارا ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح فقام الحمار ينهق على هذا أكثر المفسرين وروي عن الضحاك ووهب بن منبه أيضا أنهما قال بل قيل له وانظر إلى حمارك قائما في مربته لم يصبه شيء مئة عام وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن احيا الله منه عينيه ورأسه وسائر جسده ميت واعمى الله العيون عن حرمياء وحماره طول هذه المدة سبحان الله العظيم وقوله تعالى ولنجعلك آية للناس قال الأعمش موضع كونه آية هو أنه جاء شابا على حاله يوم ما فوجد الابناء والحفدة شيوخا وقال عكرمة وكان يوم مات ابن اربعين سنة وروي عن علي رضوان الله عليه ان عزيرا خرج من اهله وخلف امرأته حاملا وله خمسون سنة فاماته الله مئة عام ثم بعثه فرجع الى اهله وهو ابن خمسين سنة وله ولد من مئة سنة فكان ابنه اكبر منه بخمسين سنه وروي عن ابن عباس قال لما احيا الله عزيرا ركب حماره فاتى محلته فانكر الناس وانكروه فوجد في منزله عجوزا عمياء كانت امه لهم خرج عنهم عزير وهي بنت عشرين سنه فقال لها اهذا منزل عزير فقالت نعم ثم بكت وقالت فارقنا عزير منذ كذا وكذا سنة قال فأنا عزير قالت إن عزيرا فقدناه منذ مئة سنة قال فالله اماتني مئة سنة ثم بعثني قالت فعزير كان مستجاب الدعوة للمريض وصاحب البلاء فيفيق فادع الله يرد علي بصري فدع الله ومسح على عينيها بيده فصحت مكانها كانها انشطت من عقاد قالت اشهد انك عزير ثم انطلقت الى ملاى بني اسرائيل وفيهم ابن لعزير شيخ ابن 128 وثمان وعشرين سنه وبنوا بنيه شيوخ فقالت يا قوم هذا والله عزير هذا والله عزير فاقبل اليه ابنه مع الناس فقال ابنه كانت لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه فنظرها فاذا هو عزير وقيل جاء وقد هلك كل من يعرف فكان آية لمن كان حيا من قومه إذ كانوا موقنين بحاله سماعا قال ابن عطيه وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه بعدها أعظم آية وأمره كله آية غابر الدهر ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض وننتقل إلى قوله تعالى وانظر الى العظام كيف ننشزها قرأ الكوفيون وابن عامر بالزاي والباقون بالراء وروى ابان عن عاصم ننشرها وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وابو حيوه فقيل هما لغتان في الاحياء بمعنى كما يقال رجع ورجعت وغاض الماء وغضته وخسرت الدابة وخسرتها إلا أن المعروف في اللغة أنشر الله الموت فنشروا أي أحياهم الله فحيوا قال تعالى ثم إذا شاء أنشره ويكون نشرها مثل نشر الثوب نشر الميت ينشر نشورا أي عاش بعد الموت قال الأعشاء حتى يقول الناس مما رأوا يا عجبا للميت الناشر فكأن الموت طي للعظام والأعضاء وكأن الإحياء وجمع الأعضاء بعضها إلى بعض نشر وأما قراءة ننشزها فمعناه نرفعها والنشز المرتفع من الأرض قال الشاعر طارت الثعلب الحولية فيها كأنه إذا ما على نشزا حصان مجلل وقال مكي المعنى انظر إلى العظام كيف نرفع بعضها على بعض في التركيب للإحياء لأن النشزة الارتفاع ومنه المرأة النشوز وهي المرتفعة عن موافقه زوجها ومنه قوله تعالى واذا قيل انشزوا فانشزوا اي وانضموا وايضا فان القراءة بالراء بمعنى الاحياء والعظام لا تحيا على الانفراد حتى ينضم بعضها الى بعض والزاي اولى بذلك المعنى اذ هو بمعنى الانضمام دون الاحياء فالموصوف بالاحياء هو الرجل دون العظام على انفرادها ولا يقال هذا عظم حي وإنما المعنى فانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء والكسوة ما وارى من الثياب وشبه اللحم بها وقد استعاره لبيد للإسلام فقال حتى اكتسيت من الإسلام سربالا وقد تقدم أول الصورة وقوله تعالى فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير روي ان الله جل ذكره احيا بعضه ثم اراه كيف احيا باقي جسده قال قتاده انه جعل ينظر كيف يوصل بعض عظامه الى بعض لان اول ما خلق الله منه راسه وقيل له انظر فقال عند ذلك أعلم بقطع الألف أي أعلم هذا وقال الطبري معنى في قوله فلما تبين له أي لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم قال ابن عطية وهذا خطر لأنه ألجم ما لا يقتضيه اللفظ وفسر على القول الشاذ والاحتمال الضعيف وهذا عندي ليس باقرار بما كان قبل ينكره كما زعم الطبري بل هو قول ضعفته الاعتبار كما يقول الانسان المؤمن اذا راى شيئا غريبا من قدره الله تعالى لا اله الا الله ونحوه هذا وقال ابو علي معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته سبحان الله والحمد حقا يا عم ما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى أرأيت ما قاله الإمام من أنه سبحانه احيا بعض جسد عزير ثم أراه كيف احيا باقي جسده نعم يا ولدي فالله تعالى يا بني قادر على كل شيء وقد تجلى على عباده بصفاته الكونية السبع وهي كونه تعالى قادرا مريدا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما وهذه الصفات كلها يا ولدي قد أتاحها الله للإنسان ولكنها عنده سبحانه تختلف تماما عنها عند الإنسان فقدرة الحق سبحانه تشمل الخلق والتكوين والإبداع والتصوير والإيجاد والإعدام والتغيير والإعادة ولكن قدرة المخلوق لا تصلح إلا للسعي في هذه الحياة الدنيا ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى قم الآن إلى شؤونك وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن